تنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطيب طَيُّ او تَهْوِي بِالرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَخِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ له اسلم وبشري المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و وابرينا على ما اصعبهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناه ينفق والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوا وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهُمْ وَلَا دِمَاؤُهُمْ وَلَكِن يَنَالُ الَّتِقْوَى مِنْكُمْ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ